الروح القدس الإله الواحد. أنا عايز أكلمكم النهاردة عن النظام النظام النظام قبيلة روحية البعض ساعات يرفض النظام ويقول خليها بالبركة. كما لو كانت البركة ضد النظام بالعكس ده الانجيل بتاع البركة اللي بارك فيه السيد المسيح السمك فبزات والسمكتين كان كله نظام قال لهم في الاول ما وزحت الاكل كده هرجلك قال اتكعوهم خرفا خرفا خمسينة خمسين, خمسين. فإنجيل مرقص وقلت كوهم فرقا فرقا مئة فرقاً مئة الخمسين خمسين وبعدين أخذ وأعطى السلاميذ والسلاميذ أعطوا الناس يعني بكل النظام ما نقولش أبدا إن نحكي بنظام شيء والبركة عكسك كمان التطبي يقول لنا لياكم كل شيء بالإعطاء وحسن ترتيب يعني كل حاجة تكون بالنظام والرسول بيقول تجنبه كل اخ يسر بلا ترتيب وبيقول الامور الباطية عندما اجيه ارتبها كل حاجة مفروض تكون بترتيب بل امن النظام في الكون دليل على وجود الله يعني احنا بنثبت وجود الله من وجود كون منظمة نقولنا ده حاجة منظمة يبقى لابد ان يوجد من نظمها وهنا نستمتج وجودها ربنا لما خلق الكون نظمه نظم الفلك, الفلك. والعلاقة بين النجوم والكواكب، العلاقة بين الأرض والشمس، والعلاقة بين الأرض والقمر نظم إزاي الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة ينتج عنها ليل والنهار وحوالين الشمس تدور حولها ينتج عن ذلك الفصول الأربعة نظم الفلك. ونتيجة للخلك امكن تنظيم المواعيد وتنظيم الحرارة والضغط وكل حاجة وكل حاجة ماشي بالنظام زي الساعة تتابع الحصول تتابع الليل والنهار الساعة الزراعية منظمة ثمان حسب المواعيد يعني مثلا شهر هتور اللي هو نوفمبر يزرعوا فيه الزراع الشتوية يزرع يعني يزرع والمثل بيقول ان فاتك هتور استنى لما اتسمى دور ماشي في شهر انشير الدرع الاشجار غرس الاشجار كله ماشي بالنظام جسم الانسان في منطقة النظام الجنين منذ ان يتكون الى ان يكبر، وتتكون له انسجة وعظام ودماء واعضاء لغاية لما يجي وقته خروجه كله بالنظام كيف هذا الجميل تكونت له أنسجة وتكون له دماء وتكون له أعظام كله بنظام كيف أنت لو قلت أكله مثلا كيك شدت كيك ولو أننا في الصيام لكن لا في كيك في الصيام ان انت تاكل الشغوه تما وتاكلها في النص تلاقي افرازات علشان هضم الدهون وحاجه عشان هضم الكربوهيدرات والمواد النشويه يعني وحاجه اللي السكريات وتفضل تشتغل تشتغل لغاية لما تتحول الى جزء من جسدك إما نسيج، إما دهون يتركم على جسمك. كل ماشي بالنظام هذي، نظام الوراثة. بالنظام، إذاي الولد ياخد من أبوه أو أمه ملامح الوجه، ولون العين، ولون الشعر، ولون البشرة. ويأخذ منهم أيضا بالطول أو الخسر بل يأخذ منه حتى تفاصيلة الدمس كله بالنظام كل حاجة في الجسم يشتغل بالنظام عجيب وفي الفلك بالنظام العجيب حتى العبادة فربيني عملها بالنظام لما جه. يكلم موسى عن شيء مثل اجتماع ذكر له تفاصيل التفاصيل وده نموذج على الجبل وقال له تعمل زي وعمل موسى على حسب كل ما ربنا ورهه حتى الملابس بتاعه هارون رئيس الجهنة ربنا قال له على تسطيلها بالضبط وقمشها ونحن كل محتويات خيمة الاجتماع حتى زيت المسح حتى البخور قالوا يعملوا ازاي كل شيء للنظام وبعدين نجد عندنا النظام موجود في فقوس الكنيسة موجود في القراءات الكنسية موجود في صلوات المزانية موجود في العبادة عموما موجود في الاصوان موجود في الاعياد كل شيء ربنا رتبه بنظام حتى في الطبيعة نجد ربنا اوجد نظاما عجيبا النحلة جامتها ازاي النحلة تنشي وتاخد العصير من الزهور وتحوله الى عسل؟ وتحصه في في شكل كده عجيب من الكلايا حاجة بالنظام على رأي الشعر احنا شايف لما جاي اتكلم على النحر فقال مملكة ثم مدبرة بامرأة ثم مؤمرة تحملوا كل امال وصف الناعذ القيصر اعجب له عمه لان يولون عليهم قيصر القيصر دي الملكة النحر. وإزاي ملكه النحت وزي ملكه النحت في سفر عز المعين وزيئ الملكات من نوع ثاني يأخذوه اياه وي, وي... يوضبوه عشان يكون للتغذية ازاي الصيور ده فيه طيور تلقيها الصيور تمشي بالقيادة انا شفت دي ناس كتير سبقى ماشي عمد ازاي يرتاح ما كده وفيه قائد فيه يمين يمشي يمشيين يرجع يرجع ويمشي قدام يمشي قدام وفي طيور رحالة ولها قيادة كله بالنظام النظام لازم في كل حياتنا وفي امور معينة بنجد النظام فيه النظام في الجيش مثلا الواحد اول ما يخش الجيش يتعلم النظام يقول لأخباط يقول له بلاش معكك يسموه لعكك ويعلمهم النظام حتى الخطوة يمشي بخطوة منظمة ماشي كده حالة ما تتحركش انا فكر اول برة رف الجيش في الاربعين يوم اتعلمنا الخبرى المستقيمة وخرجنا بعد الاربعين يوم ماشي في الشارع لقيت اللي بيمشي خسوتي ومش داي خسوتي فظبطت خسوتي عليه لقيته بعكب ثاني مظبطها ثاني لسه فقلت ما فيش خيار في الاسوري شنغامي هنا النباتكين دول ان لقوا فيها شغل النظام على الاخر الموسيقى كان الموسيقى النظام عجيب جدا ساج بالمايسترو استاذ عدد كبير كله متعلق بالصواب بالصوابع واليدين يمشوا كلهم مثل واحد يعني هكذا مرة لما هزرت روسيا في العيد الالف بتاعناب روسي ودون حفلة موسيقية المايسروا بيشغل نزي اربعين وبعد شوية شالوا ستارة من ورا انضمت سرقة ثانية بقى حوالي واعلي شغالهم شالوا سترة تاني بقى حوالي مئة وخمسين او مئتين وكلهم بيتحركوا نغمة واحدة حركة واحدة صوت واحد على السوابع هذا الماستر نظام لو واحد يقول لك ده نشار على فكرة كلمة مايستر كلمة ايطالية من الكلمة الانجليزية ماستر فمانستر بالإيطالي بال... مايستر يعني هو الأستاذة عن الموسيقى دي عمي زي ما النظام ده موجود في الموسيقى موجود في التمثيل المخرج كله بيمشي كل حاجة بالنظام حسن تفتكروا النظرة والتمثيل ده الناس يعني مش منظمين لا ده هم منظمر من كثير من نظرة أو كنيسة كله ماشي بالنظام دقيق ولو حصل اي غلطة يعيد الدور من الاول لغاية لما يدخنوه تمام لاخر نظام يصوروه توزيع الاضوار توزيع الاضوار لحقه التصوير تلاقي النظام في توزيع الاضوار يوقي لما بيقولنا الناس من بتوع التلفزيون عشان ياخدوا حديث مننا بياخدوا في الاول يمكن ولا ربا ساعة نص ساعة يظبطوا الابواع عشان يبقى كل حاجة بنظام ويظبطوا الصوت ويعملوا له تس يجربوه كل حاجة مشى بالنظام في كل عمل تجد النظام وكل ناشي في التخطيط. العمل المنظم هو اللي بيخطو ثور وتحتية مظبوط يطلع في التباعد تجد في حد اسمه المنتج يوضبه ينظم الصفحة قبل ما يوجهها علشان تتسوى حتى في الأحذية الكور لازم في نظام تلا المدير الفني بيوزع الأدوار. لا يقف هنا ولا يقف هنا ولا يقف هنا ولا يشتغل كذا ولا يشتغل كذا كل حاجة ماشية بالنظام كل حاجة ماشية بالنظام في الأمور الإدارية يجب فيه فنص مفنص تنظيم والإدارة لأحنا لما عملنا ما حد الرعاية يقتل أنت بخمست متران الخيرة. بقدر استيعز التنظيم والإدارة على اعتبار إن كميس يلزم التنظيم والإدارة التنسيق بين الهيئات اللي هيشتغل مع بعضه كل حاجة لازم تكون منظم الإنسان في حياته الخاصة لازم يكون منظم في حياته في أكله في شربه في راحته في نومه الانسان اللي يمشي بالشكل ده صحته بتمشي مظبوط الاكل مثلا في واحد ياكل زي المهيض زي اللي ان شاء اكل نزل لك تلاقي اكل نادته في اكل مهضوم واكل نص مهضوم واكل ربع مهضوم واكل مستعد يتضم لسه بنقوله جديد طب عندنا الجو الحر زي وبعدين يجي يشكر للأطباء يقول لهم أنا ماديك يتعبان يقول لأنت لأ اللي تعب معجبك مش معددك اللي تعبات لازم تأكر بالنظام كما أن الأدوية أيضا تكون بالنظام المواكب والحفلات لا تكون بالنظام الرحلات تكون بالنظام الاستعراضات يكون بالنظام الحسابات في البنوك في الشركات في حساب الواحد يشتغل في بيت لابد يكون بالنظام حتى البريس لما يقوم بحملة للقبض على عصابه يكون عملها النظام كل واحد عارف دوره يشتغل ازاي اين مطلوب بالنسبة للانسان مطلوب منه اشياء كثيرة اول شيء مطلوب يكون فيه نظام في التفكير فيه انسان تفكيره منظم وانسان تفكيره مشفف الانسان اللي تفكيره منظم كل حاجة ياخدها بالنظام الشيء والسببه وحالته والانتكته وردود سهلو كله انا فاكر زمان لما كنت صالت في الجامعة كان اساسة في الجامعة يقولوا محاضرات زي ما هم عايزين كمية من المعلومات بيقولوها ما يهمش منظمة او غير منظمة ما كنتش اقدر ابدا اذكاها بهذا الشكل انما اخذ المحاضرة وارتبها ترسيب مخصوص لشيء تخش في منظمة لما تخص منظمة اقدر استوعادها واقدر اطلحها منظمة فالانسان ينزمه نظام في التشكير ونظام في التعبير عن فكره الانسان المنظم في فكره يعبر عن هذا الفكر بطريقة المنظمة في واحد هيك كان ما تعرفش هو عايز يقول ايه اللي يقوله يعيد يقول عيد يعيد يزيده واللي يكرره واللي يرجعه واللي يجيبه ف... تخرج الموضوع مش م... مش منظم امامك لكن في انسان يديك الموضوع منظم يخش جوه فكرك مرتب تماما تكون عارف النقطة دي تودل دي والنقطة دي تودل دي الاخر كم اسمو في الشرحة الانسان المنظم في حياته يكون منظم من جهة الهدف والوسيلة ايه هدفه وايه الوسيلة اللي توصل الى هذا الهدف وهل فعلها هي وسيلة مظبوطه ولا لا وسيلة شرعية ولا لا وسيلة ناجحه ولا لا إن كانش يغير الوسيلة يكون واضح أمامه هدفه وسيلة الإنسان المنظم حتى بيته يكون منظم الأساس منظم الصور اللي متعلقة على الحفاظ المنظم المكتب منظم انا بقول الكلام ده قلنا مكتبي مش منظم لكن ما ليشش ايه غطا من غلطات اصلنا بقى ايه امشي في السكة كل واحد يسلمني ورقة واللي يسلمني جواب واللي يسلمني شكوى أخطهم أحطهم قبل ما فروشهم ألاقي بعد فصل حاجات تانية والبسطة جاي والسكرتيرين جابولي قبل ما أراهم ألاقي شغلات تانية ألاقي اللجنة الفلانية جايب ورقة والقصة الفلان ورق. الفلانية جايب ورق والكنيسة الفلانية جايب ورقة وأبوستة ألاقي تاي والستكومة من الأوراق عايز نظم الأوراق اللي فئية واللي جنبية واللي تحتية واللي إداري واللي ورائي هذا صار طبعا الرحب عشان يمر في لي محتاج لسكرتارية منظمة بس اشياء احيانا ما تنفعش السكرتارية بس لان احنا كرجال كهنوت بجلنا اشياء اسرار ما, ما نقدرش نخلف السكرتارية تطلي على الاسرار والجواب اللي يجلنا مش عارفين سر ولا مش لازم نفتحه مقرأ عشان نعرف انه سر ولا لا شو لنا على كل من ربني بقيتها عنكم ترون الكوش الأوروبي الأنسان المنظم يكون بيته منظم حتى من جهة الأقل من جهة تجهيز المائدة وترتيب المائدة في ست منظمة في البيت ترتب المائدة بطريقة تفتح النفس. وفي ناس يأدموا أكل ح حسب ما اتفق وهو الرجل الحر ياكل ما يكلش احنا ممل أو يقبل أطعمة غير منظمة زي واحدة تعمل الإنسان بطاطس بدمه ومعها رز ما هرزة ما تنشوي والبطاطس مهادنا شويق وتحط دمب نحشي ومحشي روز برضو مهادنا شويق والقبل تحليل بطاطر <تصفيق> لكن المرأة تكون درس النظام الغذائي مش مجرد حشو بس يعني صحه كل الاصناف اللي تكون غذاء متكاملا ومفيدا عشان كده قاسم من من أحد مفاتيح الزوج نادوش كارته الضوقه تفتحها امه تفتحها أو تشدها الانسان المنظم ايضا يكون منظم في مصروف البيت كل شيء معمول بالترتيب مش بس واحد ياخد كل حاجة والبنود الثانيه ما فيش توزيع عادل لو كانت تصرف في البيت ومشروفه الشخصي أيضا يكون موظف وموظف مطلوب مننا أشياء تانية لأن ساعات كثيرة الشعب بلخبة في النظام شعبنا محب جدا جدا جدا من لإيه شعبه محب زي ولكن من جهة النظام مفيش نظام قبل تلاقي مثلا سعة السلام الناس يكربلوش فوق بعض طب واللي يسلم هيمشل مين مالدني مزجودة ولذلك ساعات كثيرة لما يجو الناس يسلموا اقول لهم يكون في سكر للدخول وسكر للخروق عشان اللي يسلم يقدر يمشي مش كله كابس على بعضه وده رفع ايضا من هنا ودعيده فوق ايضا ثاني ودعيده فوق رأسا الثاني حضا طعب كيف يمكن ان يوجد النظام في السلام والنظام في الزحام والنظام في المواكب يعني احنا بيكون عندنا مواكب مثلا في وقت الرسامات في حفلة من الحفلات بنتعب جدا على بند ما ننظم الموقف وممكن أسمع ما الموقف ماشي بيقى واحد حاشب نفسه في الوز ودخل جوه وعايز يسلم على حد يا حبيبي مشكو لا عايز أخذ بركة في البركة تيجي بالهرجلة ما فيه شيء ولذلك اعتقد ان نحتاج الى كشاف عشان تنظموا المواعيد وال والحفلات وفي ناس قبل ما يبتدي الموكب يكونوا منظمين ومشرفين يعني هيقف سلام وسام وسلام بالطريقه الفرنانيه انا فاكر رحت كتير في الخارج المناقشه تماما جدا في الأول رئيس بروتوكول يقف وينظم يكون الناس كبار على مستوى بتركه مطرقه الاخر ينظم قبل ما يبتدي اللقاء ما فيش حد اللي يحشر نفسه ومين ولا يحشر الناس وشداد ولا يخش حاجه زي كده يا ريت نعرف ننظم المواقف بتاعت وشعبت لقى الموكب ماشي كويس واللي يخش يفتد الموكب احد الها بقى كافر يبقى كانونه اب يبقى فوق النظام وفوق القانون وفوق المواكب ولو كلمته يزعل في ناس يزعلوا اذا دعوتهم للنظام يفتكر المنديد ضد حريته حريته ان يمشي كيفما اقترب في ناس يحتاجوا الى نظام فى التصوير يعنى احنا ما بنكون فى حفلة لو وجد واحد او اثنين بس يصوروا تبقى الموضوع كويس جدا لكن تلاقي عشر اثناشر داخلين يتصوروا وكل واحد يجمع التانى وكل واحد يتقدم على التانى ومش عارفين وجايد المصورين دول يمنعوا الشعب من الرؤية انا فاك المرة في التمسي الاساء فاول المرة والاول اول مشيتهم في الاول واقعدت مدة لغاية لما نظمت الموجودين ناس وقفين قدام ومليين الدنيا والشعب المسايد هاك فلازم في الاول عملية في التنظيم في التنظيم في ناس هي ضام اسماء المواكب واسماء الحاجات دي يتقدمون على الكبار قلبهم يسحبوا ويحاولوا يسلموا قبل الاساء وقبل الكهف وقبل الناس اللي منهم في السن تلاقي واحد مشتك دخل في الوسط كده من حيث لا ادري داخل السيدة زي القضاء والقدر. إحنا ما نؤمنش بالقضاء والقدر. وصدق. نكلمتها تزعل. تزعل. تبني نفسه. النظام في المواقع. الإنسان عايز ينظم المواقعه. وعايز ناس يحترموا المواعيد ويحترموا النظام مفيش اي شيء جاي احنا بننظم مواعيدنا بطريقه ونلاقي الاستثناءات اللي دخلت لا نهائي والمفاجئات اللي دخلت ولو واحد قلت له لا يزعل الواحد يقول لك انا جاي الصعيد من قبل واس وقد صرع صعب في القطر عسانا جهنا تقول لي لا أنا جاي من جمهد يقول لي ولي جابك من جمهد لحده فمهد يقول ليش ليس كمان جاي من بعيد واصل يبقى من هل الضعر لا يزعى بالنزال فاكل مرة سنة 48 كانوا الأخوة بطوة مدارس الأحد مرسل كل مطرس عامل خبس المشأة عايزة لازم المرشح يكون راسل فراحوا عملهم ظهر في عزه يعني حوالي واحدة من ستين وقفوا في البتخانة البتخانة القديم كان بابا شاك البابا يوسف الثاني وكان راجل كبير قوي في عمره 75 سنه هو حاضرنا راجل عجيز هو قاعد عنده وم البابا فقال لهم البابا نايل دفعوا له الضهر قال للراحة الصالح لا هو مام قال لا لا يمشي حيث قال المشيح نام ستفينة وهو رائع صالح لكن الناس بالنظام في ناس ما يقومونوش بالنظام يريدون كل شيء بالاستثناء كل شيء بالاستثناء هو ما يقبلش أحد إلا قنده قبليان. تبغى تسمع منك أنا حلف خاص وكل واحد يعتبر حلف خاص وعايز عناية خاصة فوق القانون فوق النظام في في الاستثناء ويصبح الاستثناء هو المطلوب ويصبح الاستثناء هو القاعدة. في المعايير. جايزين نقول له عايزين خمس جاي عايزين نصف دقيقه نخش اول 200 طب يعني نسيبهم بره الباب عايزين نخش اما نخلص كلام بره ساعات كسر النظام هنا بتكون ورا نواس من الامنيه انا عايز اقدم انا اللي, اللي افصل الاول أنا اللي أخش في الصفوف، أنا اللي أخش في المعاد، أنا اللي جاي من السفر استثناءات ضد النجام كويس أن عندنا الناس من المهجر موجودين من النهار لأن فيه ناس يقولنا في المهجر فأزلوا الصيام وعايزون يتجوزوا يجوز. يتجوزوا يزيدوا صيامية الكميسة احتمنا لدارها الصيام لك لا انا اجازتي معنديش اجازة للوقت فلازم الشنيسة تخضع على الاجازة بتاعته وتجوزه ولو في الصيام الشديد لما هو في الصيام مش هيكون فيه الحنفة راحة في الصيام هيتجوز الست دي ويعزنها على طبق طعمية ده صيام يبقى كانه نصوم ما فيش قيام ده بيتجوز وما فيش قيام ويتجوز وما فيش الحن ويتجوز وما فيش قوانين ناسيه ويتجوز ما فيش حفله مغلوطه كل واحد عايش بنظام خاص بيه ولازم يكون فيه شفقه والا فينا الرحمة وفينا وفين الحنان وفين الابوه وفيني لعمل من أجل حل مشاكل للناس الكنيسة هي اللي تعقادنا وتقول لنا ما تتكللوش فالد نروع عند مره عند الكتلين. مرة احد قال كده اقول له انا ما تهجبوش ولا اخب التهجب من انسان اعرف تتجوز صحة تتجوز صحة وانا معلوش فصلان معظور حاجة صعبت و اللي عندهم نظام لا يحسمون ب... بالوقت المناسب يطلب يتطلب ومش الوقت المناسب فكانت مرة من المرات ونأشر لما الثلاثة والستين على المقايزم كنت باخد آثارات المكررات اللي في البيزا ورحلهم يوم من الصبح آخذ الآثارات وغيرها أعز الظهر أرجع فأنا راجع في السيس أعز الظهر ولقي واحد ولا داخل منطقة الأنبرويس بيجري ولا الغربية بتاعتي أنا عارفه هو من نزل وعشر اللي ممكن أعطي معك شوية ورسولي يبني المعدة عشان عشي معي لأن أنا دينه دينه دالة لو واحد غريب هكيشت وكله دماد مناسب اللي مش اللي طبعا مش مناسب وقولوا لهم ما الجي وقولوا المعد مش مناسب اللي ما جمعت مش مناسب إذا ما فيش حد يصير عليه طب المناسب لي أنا اللي دي يعني ما جمعنا المعد مش مناسب ليه طبعا مناسب يه او الناس اللي صراخوا في الاجتماعات عشان سيديون طلب طبعا انت لما اتصرحوا في الاجتماعات هيستجب طلبكم ولو انه كل روح اتشرخ يستجبنا ونطلبو تبقى بعث مدى بيقول لك ايش طلبك يجاب ويسمعوك سرخ زي المرأة اللي تفتكر انها لما تعيشت بص يستجد له فتعط عدس لغاية ما يسع مبارس الوقت المناسب النظام إذا نشينا فيه حتى في السهم في فرق الكاهن المنظم في خدمته وكاهن غير المنظم الكاهن المنظم في استقاده وغير المنظمة. يمسك الحير تاعه ويعمله خريطة منظمة وكل ليك يكون عارفه في الخريطة وكل عيلة يكون لها كر كل منظم كل منظم. تلاقي عارف مين الدكاترة اللي في التكنست مين المحاسبين اللي في مين المدرسين اللي في مين المحامين اللي تجنسوا، مين العاطلون اللي تجنسوا، مين التكنولوجيا، مين الحلايب، كل عارفهم واحد واحد وكل واحد له وفي واحد ينظم النظام ببركشات، واحد ينظمه بكمبيوتر وعلى طول هاي كلام برحمة الله ورحمة النظم النظام في الخدمة دلوقتي التكنولوجيا قدمت الناس وسائل جديدة للنظام بحيث كل حاجة تنسي مصبوطة ومنظم. آخر نقطة ونهاية هذا الموضوع هي مغتصلات النظام. اول حاجة في مغتصلات النظام عدم تعود الناس عليه. في ناس مش متعودين على النظام. فانا يحبوك تجد نظامهم يحتاج لزعاء يعملوا ايه ولا يؤمنون بالنظام ويفتكروا ان الحرية ضد النظام في ناس مثلا ما يؤمنون بالنظام في المرور ويكتر خواعد المرور ليه؟ مش مؤمن بالنظام ايه في الفاركن يعني يوقف العربية يلاقي واحد يجي يروح موقف عربيوته في حط لحد أقدر يجي به والذي يجي سمال وثوص في الطريق طب يا ما تشطى فجتك وإيوك هو أقو ولم يفكر إطلاقا غير ويعمل ايه في الخارج ساعات لما واحد يعمل فارق انه بالشجادة ويحط عربيوته في نص السكة والناس مش عقيم يبعثوا على طول في الاجتماع صاحب العربية دي, دي. إنه ويمشي ومشي شركة الومشي شير العربية ويحطها بقى منه عايش ويبقى صاحب العربية يروح في مصلحة المرور يسأل على العربية الموجودة فيه ياخد له درس كويس يا ما نالش حط عربية تنفيحات ساعت تلاقي واحد يحط عربيته تقصد بوابة طب الناس يخشل زي بسألة اللهم البوابة ممكن كده مش مولف عن نظام من ضمن أسباب عدم النظام الأمانية أنا عايز لدي أنا الأول أنا وباشا لو الإنسان فكر في غيره وفكر في النظام العام مش مترتب وبطل اماميه تمشي الشكايه كويس شيء سبب عدم الرضا تتوضع انظمه والناس مش عايزين يتواصل فيكثر النظام وتبقى فيها رجاله وفي صوت عالي في ناس يكونوا بينظموا ولكن مثل النظام نتيجة تعدد الاراء وتعدد القيادات وكسرت المدبرين كل واحد يوضع نظام خاص تطلع مش مظبوط لو ان احنا اي امر عايزين نعمله نظمناه في الاول واتفقنا عليه وكل واحد عارف دوره وكل واحد يلزم حدوده تنشي فكاية مظبوط في حاجة تانية صود المنظمين يعني معنشون المنظمين هم سبب الفوضى. تلاقي الناس تكتين وما فيه صوت مسموع غير صوت المنظم هو اللي قاعد يزعق ثم تنظم بالإشارة لما متعلم الإشارة وبقى كونت ممكن أقول له واحد أو أقول له أصد أو أضع لا ثم تقول له أصد بالإشارة تقول له امشي على الناس بدل الاشارات تقول له اقعد بالاشارات يقول له امشي بالاشارات لكن لازم بالتزعيق يا ريت المنظمين يعرف ينظموا بدون صوت عالي وبدون صم وبدون عصبيه ما شاء الله العصبيه تخلي الناس في مبهوج مش عايزيننا طوار يعني وداي يكون الاداب من ضمن أسراب عدم النظام نستشعر بأسراب جنسة